بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الذين كفروا فلا يوروك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وأمة كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادنوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذوه فكيف كان عقاب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 يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا, فاغفر للذين تابوا, فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم فَأَمَّا وَادِ خُلُومٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَتْهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا نادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا ثنتين وأحييتنا ثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإشرك به تؤمنون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 في <تصفيق> الدرجات رفيع الدرجات ذو العرش يخرج الروح من امر على من يشاء من عباده لينذر يوم الد اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم اللزفة إذ القلوب لدى الحناجر كظمي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 129. كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا, فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب 120. ولقد أرسلنا موسى بآياتها وسلطان مبين 121. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحرون فَلَمَّا جَاءهُ بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا قَالُوا قُتِلُ أَبْنَاهُ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَأَسْتَحِيُّنِ سَأَمْ وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعوا ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أيوم يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر من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 17. وإن يك كاذبا فعليه كذبه 18. وإن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهر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 مِثْلَ ذٰلِكَ بِقَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا يُرِيدُهُ إِلَّا لِلْعِبَادِ أَوَيَا قَوْمِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي خَافٌ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُولَّى مَا لَكُمْ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 ذالك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان بل لي صرح لعلني أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإنني لا ظن وكذلك زين لفرعون سوء عملي وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في ثباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة متاع يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئا فلا يجذى إلا مثلها ومن عمل صالحا كَرِن اَهُنثا وَهُوَ مُؤْمِن فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ يَنقُلُونَ الْجَنَّةَ يُغْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ سَبَب وَيَا قَوْمِ سليمه علّ وانا دعوكم إلى العزيز الغفار لا أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنم ردنا أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوط أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاء الله سيئات ما مكعوا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 وَقَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ نَمَدُعُ رَبَّكُمْ أَدْعُو رَبَّكُمْ أَدْعُو رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ قالوا أ ولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فادعوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلال الله جل الله جل إن لنا نصر سلنا والذين آمنوا حيات الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد أتينا موسى الهدا وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدا وذكرى لأول الألباب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 فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن من أكثر الناس لا يعلمون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 ان الله لَهُ فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ من النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ذَلِكُمُ النَّاسُ وَبِكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا ذين كانوا بآيات الله يجحدون، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، وصوركم فأحسن صوركم، ورزقكم من الطيبات، ذلك الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. هو الحين لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد قل إِنِّي نُؤْمِنُ بِإِلَٰهِكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ, من رَبِّهِمْ لَا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 هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعلاقهم والسلاسل يسحبون في الحميل ثم في النار يسجون ثم قيل لهم ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ظلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون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 117. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هناك المبطلون 118. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغَ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمِلُونَ وَيُرِيكُمْ آياته فأي آيَاتٍ فَأَنَّى آيَةُ الَّذِينَ يُنكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسله بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما بِهِ به فَلَمَّا فلما رأوا بأسنا قالوا، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، آمنا بالله وحده، وكفرنا بما كنا به فَلَمْ يَكُوا يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُ نَالِكَ الْكَافِيَونَ